هذا التقاطع للطريق مع سكة حديدية به ا سكة واحدة ب اكثر من سكة حديدية اعيد هذا التقاطع للطريق مع سكة حديدية به ا واحدة ب اكثر من سكة حديدية